السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه ثم أما بعد اخ الغالي اخت المباركه يا من تشاهدونني الان اريد ان اسالك سؤال ما اسمك عرفت الان ما اسمك؟ كررت هذا الاسم الاسم في خيالك وفي خاطرك وفي ذاكرتك. تخيل معي في هذه اللحظه وفي هذا الحين بأن الله جل في علاه ينادي باسمك في الملكوت الأعلى وماذا يقول الله يقول يا جبريل إني أحب بلا فنان فأحبوه فيحبك جبريل فينادي في أهل السماء من هم أهل السماء كم عددهم ما هو عتادهم ما هي عدتهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أن في البيت أن البيت المعمور في السماء يزوره في اليوم الواحد سبعون ألف ملك لا يعودون إلى يوم القيامة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المخلوق العظيم عن هذه السماوات أن هذه السماوات سبع بأنها أطت وحق لها أن تأط ما هو سبب هذا الأطيط ما هو سبب هذا الزحام وسبب هذا الثقل في هذه السماوات لأن ما فيها موضع أربعة أصابع إلا ملك راكع أو ملك ساجد منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى قيام الساعة فإذا أقيمت القيامة وكشف الله عز وجل عن وجهه الحجب ورأت الملائكة نور الله وجمال الله وجلال الله قالوا سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك كل هؤلاء الملائكة الذين يعبدون الله ولا يفترون ويسبحونه ولا يسأمون كل هؤلاء يحبونك إذا أحبك الله جل في علاه فلماذا لا نجعل هدف وهم في حياتنا أن يحبنا الله كيف يحبك الله كيف تجعل الله عز وجل يحبك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل في علاه من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي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 اللهم اجعلنا ممن أحببت وناديت في السماء يا جبريل بأنك تحبنا إنك ولي ذلك والقادر عليه وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين